الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جعلة واحدة كذلك لنثبت به فهادك وربتناه تغتينا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحقل وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على عجوههم إلى كأن شرق مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه آرون وزيرا فقلن ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا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 وكلهم ضربنا له الأمثال وكلا تبغنا تسبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا لا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أنصبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا ارَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أن أَكْثَرَهُمْ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَمْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا A vollu